وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعَلُومٍ وَأَرُسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 جوههم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغادرين فلما جاء ال نعطن المرسلون قال انكم قوم منكرون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 إن في ذلك لا آية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فاتقن منهم وإنهما آل بإمام.